وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والضوح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام